قاموا لرب العرش ثم كأنهم يوم القيامة واقفون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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد العلماء العاملون بعلمهم قليل كما هو شأن أهل الحق دائما هم القلة القليلة الطائفة المنصورة ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وما أكثر الناس ولو حرصطا بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقليل من عبادي الشكور كما ذكر ذلك كله ربنا في كتابه العزيز وقليل من أهل العلم هو الذي يحترم ما أولاه الله من علم ويقدم رضى الله عز وجل على رضى من سواه ويهاب الله تعالى ويخشاه ويخافه ولهذا يجعل الله له في قلوب عباده هيبة فلا يستطيع أحد أن يتعدى جانبه وتكون العاقبة له في الدنيا قبل الآخرة وهناك أمثلة كثيرة جدا يذخر بها تاريخنا المجيد لأناس الواحد منهم بأمة قد رسموا صورة التاريخ المشرق لهذه الأمة من السلف والخلف، فمنهم سلطان العلماء العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى، والعز ابن عبد السلام رجل قد بلغ رتبة الإجتهاد في علوم الشريعة، كان إماما مقدما في فنون كثيرة. وكثير من الناس قد يبلغ هذا المبلغ كثير من الناس قد يبلغ هذه الرثمة الاجتهاد والإحاطة بعلوم كثيرة ولكن يكون أحياناً في دينه رقة فقد ذكر عن بعض كبار العلماء في الأصول ولا أحب أن أذكر اسمه وهو إمام مقدم مصنف شهير يلقب بأحد الأذكياء وأحد كبار الأصوليين وكان لا يصلي كان مع توسعه في علوم الأصول والكلام والفلسفة وما شابه ذلك لكنه ما كان يصلي أصلا كما ذكر ذلك الذهبي في ترجمته من الميزان ذكر أن بعض أصحابه أراد أن يعرف ذلك فرسم بالحبر على قدمه وظل هذا الحبر على قدمه أسبوعا لم يذهب يعني الشيخ ما توضاش الأسبوع ده خالص أصلا يعني ما صلاش وكثير من هؤلاء نراهم في حياتنا اليومية مذاكر وعارف وحافظ لكنه لا يجعل لله وقار فقليل هو الذي يعلم ثم يعمل بعلمه ويتق الله عز وجل ويقيم لله تعالى وزنا في قلبه ولهذا هؤلاء القليلون بهم تقوم الأمة وتسود ووجودهم بركة في أزمانهم وعلى رأس هؤلاء عز الدين ابن عبد السلام سلطان العلماء وهذا العز بن عبد السلام له وقائع كثيرة تدل على هذا الذي ذكرناه عرض نفسه فيها للقتل ولكن كانت العاقبة له ولا ينسى التاريخ موقفه الشريف يوم ما جرى بين الصالح إسماعيل سلطان الشام وأخيه نجم الدين أيوب سلطان مصر وقع بينهما خلاف، وخشى الصالح إسماعيل من نجم الدين أيوب خشى أن يد أن يب أن يعني يدخل عليه ملكه وأن يأخذ منه سلطانه فاستعان بمن هذا أخوه؟ هم كانوا إخوة، كان الصالح إسماعيل أخو الصالح أخو نجم الدين أيوب، فاستعان الصالح إسماعيل بالفرنجة. استعان بالصليبيين على أخيه المسلم كما هي عادة الجبناء في كل زمان والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نستعين بالمشركين وهؤلاء يستعينون بالمشركين على إخوانهم فالصالح إسماعيل ملك شام استعان بالصليبيين يومئذ وليس هذا فحسب وإنما أعطاهم صيدة بلد ملكها لهم وفتح لهم دمشق وقال اشتروا السلاح من دمشق فأخذ يدخله إلى دمشق الشام ويأخذ ويشتري السلاح والطعام وآلات الحرب ليستعينوا بها على أخيه المسلم سلطان نجم الدين الصالح نجم الدين أيوب طبعا هذا موقف رديء وخيانة للأمة واستعانة بالكفار على المسلمين ولهذا لم يرض عن ذلك العلماء وكان يومئذ على رأسهم عز الدين بن عبد السلام وكان هو خطيب الجامع الأموي بدمشق وهو قاضي القضاء وكان هو المفتي فصعد وأعلن وأفته قبل ذلك أنه لا يجوز بيع السلاح للفرنجة لأنهم يستعنون به على قتل إخواننا المسلمين في مصر فأفتى بهذا بين الناس ثم صعد المنبر وكان من عادته إذا صعد المنبر أن يدعو للخليفة فصعد هذه المرة ولم يدعو له بل أعلن فتواه وقال لا يجوز بيع السلاح ولا الطعام للصليبيين لأنهم يستعدون به على المسلمين وقال اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وضج الناس بالدعاء خلف العز بن عبد السلام وقال ما ينبغي أن يقوله وما أخذه الله عليه من الميثاق وعلى أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه أدم عليه وإذا سكت العلماء في مثل هذه المواقف المدلهمة فمن يعلم الناس الخير ومن يدلهم على الله عز وجل لابد أن يكون بين الناس أناس مثل هؤلاء أيقاظ إيقاظ القلوب وإيقاظ الأفئدة إيقاظ الضمائر إذا لهمت الأمور وكثرة الفتن أظهر هؤلاء الأص أو هؤلاء الاتقياء الأنقياء طريق الحق واضحا وذل الناس عليه حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد... حجة بعد هؤلاء فقام العز بدوره الذي أناطه الله به وأناطه بكل عالم يعرف الحق بغي أن يبينه بالطرق المشروعة ويدل الناس عليه والنصيحة الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلمين ولعامتهم حق الحق الحاكم على العلماء أن يدلوه على الخير وأن ينصحوه وأن يأخذوا بيده إلى الصواب ويوم كان الحكماء والعلماء معا ارتفعت الأمة ولما ابتعد الحكماء أو الحكام عن العلماء حدث ما حدث ودخلت الفتن ونسأل الله تعالى أن يصلح بلاد المسلمين وأن يوفق ولاة أمورهم جميعا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصيهم للبر والتقوى وأن يرزقهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه العز بن عبد السلام صعد المنبر وقال ما ينبغي أن يقال وبصر الناس في الحق حتى لا يغتر أحد بأحد ولم يكن يومئذ السلطان موجودا فلما رجع أخباره الناس الجواسيس والعيون بما قاله سلطان العلماء فأمر باعتقاله وحبسه ومنعه من الخطابة والتدريس كم هي العاد هذا سلاح الكبد هو لو كان هناك منطق وحجة كان ينظره لكن ليس معه إلا أن يحبسه يعتقله ينحيه عن الكلام حتى لا يعلم الناس شيئا فاعتقله مع صاحبه ابن الحاجب المالكي رحمة الله عليهما جميعا وألحى إخوان الشيخ وأنصاره وطلبته ومريدوه عليه أن يغادر دمشق حتى لا يقتل والآن يعني واقف أمام التيار فقالوا يعني سافر بلد أخرى ويقعد هناك عند النجم الدين أيوب في مصر وروح أي حط إبع عن هذا الرجل حتى لا يقتلك نحن في حالة لا علمك فأبى عليهم ذلك أنه عزيز النفس حامل الرسالة هو صاحب رسالة هو ليس بين وبين الملك أي مشكلة ولا يريد أن يؤلب الناس على الملك كل ما يريده ذلك العالم الداعية المجاهد أن يمتثل الملك لأمر الله عز وجل وأن يطيع الله تعالى ولا يقع في الحرام يخاف عليه ولهذا هو يضحي بنفسه ويعرض نفسه للاعتقال والقتل خوفا على هذا الملك حتى لا يقع في الحرام فينصحه بما أمره الله بهم من النصيحة وإن كلفته ما كلفته وهذا سلوك المخلصين في كل زمان أهل العلم المخلصون ليس همهم المخالفة في ناس عديل المخالفة في ناس بعض الناس شغلتهم كلها المخالفة المعارضة لو الملك قال آه هم يقولوا لا كده وخلاص من غير, من, من غير ليه لازم يخالفوا لازم وإن قال نعم يقولوا لا إن قال لا يقولوا نعم لذات المخالفة حتى لا يكونوا موافقين ومعارضة يعني ذلك معارضة مش فرق معاه لكن أهل العلم لما بيقولوا لا بيقولوها خوفا على أهل الحكم نصيحة لهم ولا يقصدون المخالفة ولا يحبون ذلك أصدا وإنما يحملهم حبهم لأهل الحكم وقشيتهم عليهم من عقاب الله عز وجل وحبهم لمصلحة الأمة أن يقولوا لا عندما يقعوا خطأ يقولونها بالطرق المشروعة التي علمهم الله تعالى ودلهم عليها رسوله صلى الله عليه وسلم فعز الدين لم يهرب وجلس وذهب إسماعيل إلى بعض أموره ثم رجع فأفرج عنه وعن صاحبه ابن الحاجب ولكنه أمر ابن عبد السلام العزم عبد السلام أمره أن يلزم بيته إقامة قبرية يعني وأن يفتي يبطل بقى فتاوى وما يقولش لحد حاجة وخليه في حاله ويعيش يعني أعد جنب الحيط ويعيش فامتثل السلط... امتثل عز الدين لهذا أنا قلت له علي كونك بقى عيز أن خلاص ده هذا أمرك وتتحمل ونفذ كلام السلطان ويلس في بيته ولم يفت أحدا وامتنع عن التحديث حتى لا يخرج عن الحاكم لكنه استأثنه في الخروج لصلاة الجمعة وللذهاب للحمام وأن أحد لبيته يحلقه فأذن له السلطان بذلك وظل الأمر على هذا ومرت الأيام وقد منع الشيخ من الاتصال بكل الناس وبعد هذا فكر الشيخ ليخرج إلى بيت المقدس ليس ينفع يشكر طالب العلم والدعية حياته في الأمر بالنعرف أنه عن المنكر على الحق فلما يتقل له خالص ما تكلمش هل يعمل إيه هو عايز يقوم بهداية الخلق بما استطاع هذه, هذه مهمته الرسمية من الله عز وجل بلغ عني ولو آية كما قال صلى الله عليه وسلم فأراد أن يخرج بيت المقدس وفي الطريق أتى به سلطان الصالح إسماعيل وكان الصالح إسماعيل قد خرج أيضا خرج من, من الشام يعني وكان يقصد وأخذ معه عساكره وجيوشه وجيوشها الروم وكان يقصد بهم الديارة المصرية ليدخل مصر قال أنا أباغت أخي نجم الدين أيوب وإيه يعني أكله أبما به قبل أن هو كما يقول العوام وراح يستبق الغزو، فأخذ جيوش الجماعة اللي معاه من الروم والكفار وراح يبدأ هو بقتال أخيه الصالح نجم الدين أيوب في مصر. وفي الطريق أخذ قبض على العزب بن عبد السلام وقيده وآخذ معه المعسكر بتاعه. وفي أثناء الـ الـ الـ الأمر هذا يعني بعث السلطان حبي صالح الشيخ العز بن عبد السلام، فبعث إليه بعض خواس. بعث له واحد من مقربين جدا من السلطان يعني وقال له خد منديلي علامة عليه وروح للشيخ العز بن عبد السلام وكان جنبيهم في المعسكر بس بعيد شوية قال له رح له وتلطف بيقعد كلا داريه وهدي فيه ورديه بوز دماغه وقال له معلش هنرد رض... اللي أنت عايزوا نعمله كلام من ده وحاتوا معاك ويقول له نحن الصالح ونعديها وكلام من ده إن سمع الكلام حاتوا ما سمعش الكلام اعتقلوا اعتقلوه وقيدوه فذهب الرجل الخاص هذا من خواص الملك إلى العز بن عبد السلام واجتمع بالشيخ واخذ يسايسه ويلطفه ثم قال له بعد ما جمع الاخر يعني قال بينك وبين أن تعود إلى مناصبك أنت الآن نعم الخطابة والتدريس وكل حاجة ومعتقل بينك وبين أن تعود إلى كل ما كنت فيه من المناصب شيء واحد أن تنكسر للسلطان تسمع الكلام تبعد في حالك وتقبل يد السلطان فقال العز بن عبد السلام والله يا مسكين ما أرضاه أن يقبل هو يدي أفأقبل أنا يده يا قوم أنتم في واد وأنا في واد أنا ما أريد شيئا من أمر الدنيا أنا لا أريد خطابة ولا عايز أمسك قضاء القضاء ولا عايز أبا مفتق ولا حاجة أنا ما أريد شيئا من ذلك أنا أريده أن يمتثل أمر الله عز وجل فقط أخشى عليه فأنا ما أرضاه أن يقبل يدي أفأقبل أنا يده فصرف فقال الرسول له لقد أمرني إن لم تمتثل أن اعتقلك. قال افعل لنت عيد فأخذوا الشيخ وقيدوه ووضعوه في خيمة بجانب خيمة السلطان وكان الشيخ العز بن عبد السلام كان إذا أتى الليل كان يقوم, يقوم يقرأ القرآن ويتهجد وهو في معتقله والسلطان يسمعه في الخيمة اللي جنبيه، فاجتمع يوما السلطان وملوك الفرنج فقال لهم أم عادي في الخيمة آخر الليل والشيخ جنبهم في الخيمة معتقل وبيقوم الليل قال أتسمعون هذا الشيخ الذي يقرأ القرآن قالوا نعم فقال السلطان الإسماعيل الصالح إسماعيل قال هذا أكبر قساوسة المسلمين بيكلمهم بلغتهم يعني قال هذا أكبر شيخ عندنا في المسلمين هذا أكبر قساوسة المسلمين وقد حبسته واعتقلته لإنكاره علي تسليمي لكم حصون المسلمين وعزلته عن الخطابة بدمشق وعن مناصبه ثم أخرجته فاعتقلته من أجلكم أنتم بقول لهم شفتوا أنا بخدمكم إزاي الرجل ده أحسن واحد عندي وأكبر شيخ في ولدنا ومن أجلكم أنتم أنا معتقل فقال له ملوك الفرن لو كان هذا قسيسا من ساتنا. لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها قالوا بئس ما صنعك هو حد يعمل في حدة زي كده هذا الكلام هذا الرجل الصالح لو عندنا واحد زيه احنا كنا غسلنا رجليه وشربنا غسلة رجليه ليعني لي يفحمه الله عز وجل يأتيه الحق من خارج عدائه يقولون له هذا الكلام والحق ما شهدت به الأعداء ومضى هذا الموقف بسلام ولم يموت العز بن عبد السلام ولكنه باقيت له ذكرى إلى يوم القيامة ورفع الله مقامه مقاما عليا ولهذا لما دخل العز مصر بعد هذا عرف له نجم الدين أيوب قدرة عرف قيمة هذا الرجل إنه لا يخشى في الله لو تلائم وأنه لا يهمه إلا صلاح المسلمين وصلاح الخليفة وكان يدخل عليه فيناديه باسمه يقول له يا أيوب وكان يهابه ويخاف من ويعده في مرتبة شيوخه والعز في آخر أمره باع الأمراء لما جاء كده مرة فكر في أمراء الدولة فبقى وكانوا من المماليك فقال هؤلاء لم يثبت عندي أنهم تحرروا من الرق فكيف يصير هؤلاء أمراء وهم عبيد تبوا المطلوب يا مولانا أن لك هؤلاء ينبغي أن يباعوا جميعا يباع من يباعوا الملوء الأمراء قال نعم وكان منهم نائب السلطنة نائب الخليفة كان برضو مملوك وقال ده يتباعه وراخر فقامت الدنيا عليه قالوا هذا جن رجل ده كبر وخرف ولا ايه فذهبوا ورفعوا الأمر للسلطان فتكلم نجم الدين أيوب بكلمات لم تعجب العزل عبد السلام قال كده غليظة عليه فرجع العز وأخذ متاعه ووضعه على حماره واخذ أهله وخرج من مصر ولم يمشي غير قليل حتى لحقهم أهل مصر رجالا ونساء واطفالا وشيوخا وعجائز طلعوا وراه هذا رجل بركة بركات الزمان فذهب بعضهم للملك وقال يا أيها السلطان إن خرج العز من مصر ذهب ملكك الناس مش هيسبوك روح رضي ورقعه بأي وضع فراجعه السلطان وأخذ يلاينه ويرافقه قال, عايز إيه؟ قال له الناس ليت اتباع هؤلاء الأمراء رقيق عبيد ملك لبيت مان المسلمين كيف يتولون أمور الناس ولا نعقد لهم لا بيع ولا شراء ولا ولا ولا ليسوا أهل ولاية أصلاً تبوا الحال قالوا يتباعوا الأول يبوا أحرار يدفع ثمنهم وبعد كده بنرجعهم تاني ملوكه أمراء زي ما هم عايزين وبالفعل السلطان قالوا اللي لأنت عايزه فجاء هناك بالسلطنة ده بقى اللي هو الرس كبير فيهم يعني وذهب إلى داره وطرق الباب طرقا شديدا، وفي يده السيف قال هذا مخبول وان بغي أن أقتله أي يعني يبيع, يبيع ملوك الزي والامراء. فدخل عليه فلما طلق الباب خرج إليه ابن العز فرجع مبهوتا وقال أبته إن نائب السلطنة بالباب وبيده السيف وهو متلمنذ غيزا كالأفعى فقال له العز يا بني هون عليك إن أباك أحقر من أن يقتل في سبيل الله لسه لم أبلغ هذه المرتبة ما تخافش مش هموت في سبيل الله أنا الأصغر من هذا ثم خرج العز إلى نائب السلطنة فقال ما تريد فلما رأاه الرجل يبس السيف في ينه وسخط على الأرض فأخذه الشيخ وقال اذهب واجمع الأمراء وانتظرني في سوق كذا وسآتي حتى أبيعكم وأبدأوا بيت فقال سمعا وطاعة يا مولا حاضر كان جاي مرعوب جاء, جاء, جاء, جاء حتى يقتله لكنه لما رأاه سخطت هيبته فذهب ونادى عليهم أميرا أميرا ومباعهم جميعا ورد أثمانهم في بيتنا للمشتمين ولهذا سمي سلطان العلماء هذا سلطان لكنه غير متوج وهكذا العلم يرفع بيوت لا لها والجهل يهدم بيت العز والكرم أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته